في أبي فرجرة رضي الله عنه قال الله أكبر أشهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حياء الصلاة حياء الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر استو استو أقيم صفوكم عتدين الله اكبر الله أكبر الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط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 أرتاح من العقبة وما أدارك من العقل تكفر قدر الأوقات في يوم من الزواب يتيما لا متردّد أو مسكينا لا مترلا ثم كان من from الله أكبر, الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العالمين صراط الذين أنعمت عليهم والزيسون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم الله أكبر الله